حزن اروي إليك قصه لا واشرح هم بعد خوي احزن ذبحته حزن اروي إليك قصه لا واشرح هم عانات بالحزين وينوح تقضى بعد خويا حسين ذبح تغامي بعد خويا حسين ذبح تغامي يا رسول الله ذبح حسين عطشان وصدر الأخي وللعادي صار مدى رسول الله الذبح لحسين عطشان وصدره لخيول الأعادي صار مئدان وراسخوا يا حسين علي خبراس لإسلام وراسخوا يا علي خبراس لإسلام واليتامة لليسور ركبوها غزلان قول لي يا جمال اليسر كباغ بعد خويي حسين ما بقت قومه قلب ما يمليه جروح والحزن سيله قام عاد يما بيوم يمروا قام عاد يما بيوم يمروا هجمه الصوان للسلب عين وقت هجمه الصوان للسلب حرقه العدوان خيمات الحراير وقلبي بالايتام وقلبي بالايتام يا مختار حايط حرقه العدوان خيمات الحراير وقلبي بالأيتام يا مختار حاير والحراير فرت فيه يش الفراري يا رسول الله انحكمنا بحكم جاير يا رسول الله انحكمنا بحكم جاير حرقة العدوان خماية الحراير وقلبي بالايتام يا مختار حاير والحراير فرت بيه يشل فراري يا رسول الله ان حكمنا حكم جاي يا رسول الله ان حكمنا اشجار ايجنت شلون اريبي لك مصي سفرجي امشي بين الدل والمهات سفجري يا حبيب لا قدتي اسمعي صوتك تكون بعلتي لو عايري هل لو انو حزرتي اي يا هلتي لو ابا هل يتم لو انوح حزنتي لا انوح حزني وعلى السجاد بالاقياء دجرنا وكل خوف الى الكون فيا ندنا الى الشامه تدخلونا Nikaasilwael bitnankiy lidhiluna Waal sajjad bila agyad jiruna Fokil khofa ilal dupay yuduna Oilal shamaat shumat daghluna Nikaasilwael bitnankiy lidhiluna Nikaasilwael bitnankiy lidhiluna Waal sajjad bila agyad jiruna وكل خوفة إلى الكوفة والدونة وخلال الشامات الشمات يدخلونا النقاس الويل بتنكي لذلونا النقاس الويل بتنكي لذلونا آية جدي شلون أروي لك مصيبة سفرتي أمشي بالذل والمهانة وزجر يحدي لا جتي اسمع اسوان قدتك لك تصيحاني علتي لا اناري علي جامعه لا انوح بحسره لا انوح بحس او وكل خوفة إلى الكوفة يوجدونا وكل الشامعة تشمع تدخلونا وكل الشامعة تشمع تدخلونا النجاة سروال وبتنكي ندلونا